اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال الأول لا يلحقها طلاقه لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع وبهذا يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور كما نقله عنهم ابن كثير الثاني أنه إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع وإن سكت بينهما لم يقع وهذا مذهب مالك قال ابن عبد البر وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه الثالث أنه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن كثير وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء قال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما قال مقيده عفى الله عنه وهذا القول الثالث بحسب النظر أبعد الأقوال لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى الفرع الرابع ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء وروي عن عبد الله بن أبي أوفى ومهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا إن رد إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختيار أبي ثور وقال سفيان الثوري إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقه ولا سبيل له عليها وإن سمى طلاقا فهو أملك رجعتها ما دامت في العدة وبه يقول داود بن علي الظاهري انتهى من ابن كثير الفرع الخامس أجمع العلماء على أن للمختلع أي تزوجها برضاها في العدة وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن خالعها كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف الايه ظاهر قوله تعالى في هذه الايه الكريمه فبلغن اجلهن انقضاء عدتهن بالفعل ولكنه بين في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصة وذلك في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك لأن الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن الآية فاتضح من تلك الآية أن معنى فبلغن أجلهن أن قاربن انقضاء العدة وأشرفن على بلوغ أجلها قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الآية صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها لاجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها لأنها إذا طال الاضرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره وصرح في موضع آخر بانها إذا اتت بفاحشة مبينه جاز له عضلها حتى تفتدي منه وذلك في قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه واختلف العلماء في المراد بالفاحشه المبينه فقال جماعه منهم هي الزنا وقال قوم هي النشوز والعصيان وبذاء اللسان والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير وقال ابن كثير إنه جيد فإذا زنت أو أساءت بلسانها أو نشزت جازت مضارتها لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك. إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب للموجب لذلك، ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى والمراد بتعاسرهما امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة. وامتناع المرأة من قبول الإرضاء بما يبذله الرجل ويرضى به قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملا فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها وذلك في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ويزيده ايضاحا ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلافا لمن قال تعتد بأقصى الأجلين ويروى عن علي وابن عباس والعلم عند الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تنبيهان الأول هاتان الآيتان أعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن من باب تعارض الأعمين من وجه والمقرر في الأصول الترجيح بينهما والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم وأولاة الأحمال مخصص لعموم والذين يتوفون منكم الآية مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكره لا عموم لها وعليه فلا عموم في آية البقرة لأن قوله ويذرون ازواجا جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله وأولاة الأحمال فإنه مضاف إلى معرف بأل والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم كما عقده في مراق السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم وما معرفا بأل قد وجدا أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي الثاني الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف لدلالة المقام عليه أي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرة كقول العرب السمن منوان بدرهم أي منوان منه بدرهم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته